والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى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 نارًا تَلظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّى لا يَصْلَاهَا الذي كذب وتولى وما يغني عنه ماله إذا ترداه إن علينا للهداه وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا فأنذرتكم نارا Tukum nara, telah Allah, la yaslaa. لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقاه الذي يؤتي ماله له يتزكاه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزاه إلا ابتغاه وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى.